حسبي الله يا هوى الغربي على ذعذاعك جدد جروح قديمة كنت أنا ناسيها آه يا محلى هواك ولو تخفط معك جيت تحرثني ونلي علتي تاميها من ربيع العام الأول ما عرفت وجاعك جيتني فاتح يديك وجبت لي طاريها ليه؟ ليه تكفى يا هوى الغربي يشين طباعك ليه ما تدري عن اللي هدها مغليها؟ ايه مغليها وربي ما نويت اخداعك يوم راحت صرحتني والحزن معميها قالت اطيع الزمان لو الزمان ما طاعك قلت وش جاب الزمان هالسالفه خليها قالت انت اصبر حبيبي وانتبه بسماعك جمعه تقضى بلاهي والملا ما بيها ادري انك لو قدرت تجيبها بذراعك لكن انك عارف اولها مع تاليها والله اني عاذرتك ولا عني ما لاعك وش نسوي والحظوظ السود وشحاديها العقل والدين وسلومه مشت في قاعك بالأمانة يا حبيبي اشتبي نمحيها قلت لا وقالت أصلا هي ثلاثة أرباعك باعها كل الثلاثة والربع شاريها الحصيل هو الحصيل لوحصد زراعك والزروع اللي زرعوها كلنا نجنيها المهم أني عشقتك لو قضى مرباعك والطيوف اللي تجيني الله محييها ودي أمشي, ودي أمشي يا حبيبي والعذر لو داعك بس وصف وصفي نفسك وأنا بوصيها قمت أردد عزتيلي لو يغيب شعاعك واستدارت دون نظرة وشرت بيديها عزتيلك الجباري لو فقدت قناعك دنيتك وش طعمها لو جفاء غاليها مركبك وين يغديبك لو فقدت شراعك بنشدك وشلون بالله ليلتك تمسيها آه يا قلب الهواوي وين هو فزاعك وآه من جور الليالي لو قضى حاليها حسبي الله يا هو الغربي على اذاعك جددت روحا قديمه كنت انا